بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم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 Bé. من سليمان Sí. ini alaiya wa mil gesù Bebe aiù Al-Fatihah in المترجم <تصفيق> للقناة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 ما نوان وإن اتقع <تصفيق> i in